بسم الله الرحمن الرحيم ألف بام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين <سؤال>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 ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذهاه زواه أولئك لهم عذابهم وَإِذَا تُتَلَعَ لَهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرٌ كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعمروا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد إن ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأن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 ولقد آتينا لكمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حني وَإِذْ قَالَنَا قُومَانِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ يَعِظُّهُمْ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ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 كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالغروة الوسطى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عنوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن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 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير <تصفيق> ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النار في الليل وسخر الشمس والقمر كلما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 ألم تر أن الفلك تدري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موجو يَوَمَ لِلَّهِ تَعَالَى مُخْلِصِينَ لَهُ الذِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ يَا أَنْوَان الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا بولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حب فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور